قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويرفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل طيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اختفى وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ عِمْرَانُ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنفي والله أعلم بما وضعت وليس الذكرك ننفي وإني سميتها مريم وَإِنِّي ثَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكِ وَأُذْبِيَتُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّا كلما دخل عليها ذكرياء المحراب وجد عندها رزقا وجد عند رزقا قال يا مغيم ان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء غير حساب